بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيلم من قبله هدا للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات لا يوم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام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 ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوينه وما يعلم تاوينه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من علم ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا ديتما وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ضرب فيه إن الله لا يخف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا من ذلك بآل برعاهم والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الحقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكمه آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصري من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الزهد والفضة والخيل, والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله علمه حسن المآب ولولبئكم بخيل من ذلك للذين تقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لها فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفل لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والصالقين والقانفين والموفقين والمستغفرين بالاسحاد شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوذوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه فقل للذين أوتوا الكتاب ولوميين أسلمتم فإن أسلموا فقد تدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير من عباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يآمُونَ بِالْقِسْطِ من من لَمَّا اسْتَبَشَّرُوا بِعَذَابٍ لَّئِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ عَمِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ, ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بانه قالوا لن تنسلن نرى الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفتون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ويب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم هو الملك توتي الملك ما انتشا وتاجي الملك وتدجو الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء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 وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَوْجِلَ وَالَّنْبَيْنَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يحب إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ الْمَآءُ مَرْيَمُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى ولس ذكر كلوتا وإني سميتها مريم وإني أوعيدها بقوى من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عيد الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك ذعى ذكرياء ربه قال ربي أبلي من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحقوا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلعني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بعشي ولبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ صَافٍكِ وَطَاهِرَكِ وَالصِّفَاةُ عَلَى نِسَاءٍ عَالِينَ يَا مَرْيَمُ قُولِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُقِرُّونَ أَقْرَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَذْكُرُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لديهم إذ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاق ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يرسسني بشر قال كذلك الله يخذق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والكوارث والدليل ورسولنا بني إسرائيل أمي قد جئتكم بآية من ربكم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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى من ملك فقال من أنصري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكَرَ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاتِيْنِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيْهِ وَمُضَاهِيكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَابَوْا كَثُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَحَكُمُوا بَيْنَكُمْ فِي مَا فِيهِ تختلفون. فأما الذين كفروا فوعزمهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوكيموا أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابين ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فَمَن حاجك فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُل تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَوَعِيدُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عليم بالمفسدين قل يا أهلا الكتاب تعالى ويا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهلا الكتاب لما تحاجون في إمراهيم وما أنزل في التوراة والإنبير إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاجون فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليت لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصاليا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس لإبراهيم للذين اترعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّقَائِفَةُ مِنَ أهل الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إِلَّا أَفْسَدُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَفْتُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقالت طائفة من أجل الكتاب آمنوا بالذين أمدل على الذين آمنوا وجه النار وفروا آخره لعلهم يرجعون ولا ترمنوا إلا لمن تبع عينكم قل إن الهدى هدى الله أيوت أحد مثل ما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم قُل إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يُؤْمِنُ بِغَيْرِ قُرْآنٍ يُؤْمِنُ بِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن تَأَنَّى بِدَرَارِ اللَّهِ يُؤْمِنُ بِهِ إِلَيْكَ مَا عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنه قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشعرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بائك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْهُونَهَا الْأَغِلَّتَهُمْ بِالْكِتَابِ لَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّمِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا بلَيَا مُرُكُمُهُ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيَّنَ أَرْبَاباً أَيَا مُرُكُمٌ بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ ثَقَلَ النَّبِيَّنَ لَمَآ تَيْنَاكُم مِنْ كِتَابِ الْوَحْيِ كَمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُطَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُمِنُ النَّبِيَّ ولتنصرنه. قال أَن قَرَرْتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَارِكُمُ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير لين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أَلَمَّا نَبِّئْنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ عِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَا إِنَّا بِغَضَبٍ عَلَيْهِمْ لَقَادِرُونَ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِلْمَانِهِمْ وَشَعِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءُهُمُ الْبَيِّنَانِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ أُولَئِذَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازادوا كفر لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من حبهم من أولى ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم. وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا مِن شيء فإن الله بي عليم كل التعارك إِلَّا البني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن قل فاتوا بالتولاة فادلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الغالبون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذين بكة مباركة وهدى للعالمين.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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَتَىٰ تَصْدُقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنَا مَن تَبْغُونَ هَا أَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۖ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تَتَّخِذُونَ فَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وخلفوا مِنْ بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبياض وجوههم وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد امانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وام الذين ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوا عليك بالحق وما الله يجيد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجة للناس تامون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون لله ولواما أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا يوصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفون إلا بحبر من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وظُلِمَت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله انا الذين نسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه حياة الدنيا كمثل ريح فيها صر صارت حرف قوم أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فاهلكت ولا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ينونكم قبالا ود ما عانيتم وَقَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ وَأَرْبَعَيْنَ لَكُمُ إن كنتم ها أنتم لَا يَتِينُكُمْ تَعْقِلُونَ هَٰذَا أُولَاءَ يُحِبُّونَهُمْ لَوْ مَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُنْزُلُ لِلْكِتَابِ كُلَّهُ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدْوٌ عَلَيْكُمْ لَنَامِلَ مِنَ الْغ قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شريئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سليع عليم إذ هم الطائبتان منكم أن تفشلا والله وليما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد رصاكم الله ببدر وأنتم أبن له فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يفهموا أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يبددكم ربكم بخمسة آلاف من المرائجة مسومين وما جعله الله إلا بشها لكم لتطمئن قلوبكم به ولا النصر إلا من حذ الله عزيز حكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم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 واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات ورد عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظرين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار قاندين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنة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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَخْتَنُونَ وَأَن تُقَتَّلَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ومن ينقلب على فلن اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ضَلَّ مَكَانَ السَّبِيلِ وَمَن يَنصُرْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا ومن يريد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي القتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصاروا في الله وما ضعفوا وما سكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتدد قرامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله سواب الدنيا وحسن سواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين دفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا عبر ما أشرفوا بالله ما لم نز به سلطانا ومأواهم النار وبيسنة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إن تحسوا لهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في أمر واصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد آقلة ثم صرفكم عنهم ليبتريكم وأقد عفى عرفكم والله ذو فضل على المؤمنين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 وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهدية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفوها في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم ألقة إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم تقل جمعان إنما سزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حريم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين تفروا وظلوا الإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزال كانوا عندما ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويوميئ والله بما تعملون بصير ولا إن قتلتم في سبيل الله أو نتم لمغفرة من الله ورحمة الخير مما تجمعون ولئن متموه أو قتلكم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كن دفعوا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاوروا في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن فما ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي إليه يغل ومن يغل لياتي غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهما يرامون أفمن اترى رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبيس البصير هم درجات عند الله والله بصير مما يعملون فقد من الله على المؤمنين إذ عفت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلموه كتاب وحكمة وإن كانوا من قبل لك ضلال مبين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 هم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم رق عدل وطاعنا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صارقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرعين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يبع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أطابهم القرح للذين أحسنوا منهم وتق عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وَخَافُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلا يُحْزِنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا يَضُرُّونَ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ شَاقُّوا الْكُفَّابِ لَا الله اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلا يَحْزِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن مَّن إنما نميلهم لهم ليزادوه إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الغبيث من الطيب وما كان الله ليطرعكم على الغريب ولكن الله يجسبي من رسله ما يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا أحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شعر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سبع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحر تكتبوا ما قالوا وقدناهم ملائا بغير حق ونقول ذوقوا عذاب حرير ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظالم من العادين الذين قالوا ان الله عائد الينا الا نم يا رسول حتى ياتينا القربان تاكلهم نقول قد جاءكم من قبلي بالبينات وبالذي قلت قد فلما قدلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذبوا سلمي قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنيف كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوكم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الزنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلاون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا ومن الذين أشرقوا أذان كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عز الأمور وإذا خذ الله بيته قال الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتموه فنبذوا وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسب الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب عنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض وخلاف الليل والنار لآيات لأولي الباب الذين ينكرون الله قياما وقعودوا على جنوبهم ويتبكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما غلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخر النار فقد اخزيته وما للظالمين من صار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبنا ربنا وآتنا ما وعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فتجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض، فالذي له جو ورتج من دياره وأوز في سبيه وقاتل وقتلوا، لو كفرا لعر سيئاتهم والأذى لهم جنات تجري من تحتها لنها وتوابا توابا من عند الله، والله عبده حسن السواب، لا يغرنك تقلب الذين كفوا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد لكن الذين افتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنها فيها نزلا من عند الله وما علم الله خير للبراء وإن من آه الكتاب لمن يؤبر بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتعون بآيات لا يتمنى القليل أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون